بسم الله الرحمن الرحيم ترى فا لنا كان يومك قد اتى ولعل عمرك قد دنا او حلنا وما ضل حبيب قال يا شيخ هل يقتدر الله الذنوب؟ قلت له نعم إذا تاب العبد غفر الله ذنبه. فقال يا شيخ لكن اذا كان الإنسان ما يصلي ولا يصوم قلت ولو كان ما يصلي ولا يصوم إذا تاب وأقبل إلى الله فإن الله يغفر ذنبه فنظر إليه وقال لي يا شيخ لكن الله شديد العقاب قلت له الله شديد العقاب لكنه أيضا غفور رحيم فتأثر ذلك الشاب وقال لي يا شيخ يعني لو قمت وصليت وتبت إلى الله الله يقبل توبة قلت نعم يقبل توبته. فقام ذلك الشاب وقف يصلي في وسط الحق والناس ينظرون إليه بجواري قال الله أكبر وكبر وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم الرحمن الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم, الرحيم الرحمن الرحيم أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خده لا تغفى كان أن يومك قد آتا ولعل عمرك قد دان أوحانا ومضى الحبيب لي حفري قبري كمسري عنوة الصادق فأنذار الجيران نقطة تحول أريد أن أحدثكم عن نقطة التحول التي تجعل ذلك الذي لا يعرف إلا الغفلة والضياع والانحطاط وأذية بنات المسلمين وإيذاء المسلمين وتدمير وسرته ومجتمعه تجعل من ذلك الشاب بطلا من أبطال المجتمع إنه البطل يقيم ويعيد للأمة مجدها يحسن للمحتاج يبر والديه يصل أرحامه يتصدق بطل يعين بطل يخدم مجتمعه نقطة تحول إنها نقطة التحول تحول التي تغير القلوب أيها الأحبة خافه سكن الجينان مجاورا رطوانا جنات عدن لا يابيد ناعمها أبدا يخالط روحه ريحانا ولمن عصى نار يقال لها لذا تشوي الوجود قصة في المساء كان أحد الشباب قد زارني يريد أن يتعلم مني بعض الحركات الجديدة في هذه الرقصات جلس ذلك الشاب معي شاب معنا كحال كثير من الشباب يظن أن السعادة في هذه الرقصات وفي تلك البنطلونات وبالتشبه بالكافرين يقول جاء لي يريد أن يعلمه. هذا الشاب يقول راح الحمد لله هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى ولا كثير من الشباب لين الان يعني يعرفوا معدي ولان الان يعني معدي تاب ولكن ما زالوا مصرين على هذا الشيء ودامه هو الاساس بطل الشيء هذا ليش انت مصير ليش انت مصير قلت له لا ما دخن قال لا تدخن قلت والله ما دخن طبعا الشباب ايش والله هذي عنده مش طوالي ايمان والله ما ادخن فقال لي والدي الله يقتم رقبتك اذا كنت كده كلمة دعوة من الوالد يا اخوان هو ما كان والله والدي. الله لاف عافيتكم تقول الله في العافية وقسم بالله لو راحت منكم ما تلاقي احد يحك لك وجهك لاي لا عم هذه الأماني توجع قلبي تبكي قلبي من الله تبكي داخل. قلبي من الله تبكي قلبي من الله سهيد اليرموق المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نقطة تحول محاضرة قيمة بفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقي أيها الأحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العلي العظيم أن يبيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أسأل الله أن يبيض وجوهكم وأن يمن كتابكم وأن يسر حسابكم وأن يكرمني وإياكم بجنات الفردوس العلى مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام أيها الأحبة هذه المحاضرة هي محاضرة أخاطب فيها الشباب وأتحدث معهم في هذه الليلة فأهلا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات وأسأل الله أن يجعل كلامنا ومجلسنا خالصا لوجهه الكريم عنوان هذا اللقاء نقطة تحول يا ترى أيها الأحبة ما هي نقطة التحول التي سأحدثكم عنها اليوم إنها تلك النقطة التي يتحول بها الإنسان من طريق الضيق والضنك والهموم إلى طريق ملؤه السعادة والتفاؤل والهناء والأنس والانبساط. ولكي أبحر معكم في خضم هذه الرحلة من خلال نقطة التحول دعوني أعود بكم إلى الوراء لنحضر بأذهاننا اجتماعا اجتمعته قريش قريش تجتمع اجتماع لتتشاور فيه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا تشاوروا كانت نهاية نتيجة الاجتماع أن قرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يبحثون من ذلك الرجل الذي يستطيع أن ينفذ مهمة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مشاورات ومحاورات يقع رأيهم على عمر بن الخطاب قالوا يا عمر أنت لها قال عمر نعم أنا لها وقام عمر وتوشح سيفه وخرج في الهاجرة في الظهيرة في طرقات مكة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سار إليه عمر وبالطريق يلتقي عمر بسيفه مع رجل يقال له نعيم ابن عبد الله بن النحام رأى نعيم عمر يسير فقال له أين تريد يا عمر؟ فقال عمر أريد هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وعاب دينهم وسفه أحلامهم وسب آلهتهم فاقتله قال له نعيم لبئس الممشى ممشاك يا عمر ولقد والله غرتك نفسك من نفسك أترى بني عبد مناك يتركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هترى بني عبد مناف يتركوك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا عند ذلك بدأ حوار بين نعيم وبين عمر وأخذوا يتجاذبون أطراف الحوار ثم قاطع عمر نعيما فقال له والله إني, إني لأظنك قد صبأت ولو كنت أعلم ذلك لبدأت بك يا نعيم عند ذلك أيقن نعيم أن عمر لا فائدة معه فقال نعيم لعمر يا عمر فإني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك يعني زوج أختك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه من ضلال عند ذلك غضب عمر وتوجه مباشرة إلى بيت سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة بنت الخطاب وصل عمر عند بيت سعيد كان بداخل بيت سعيد يجلس سعيد وزوجه فاطمة ومعهم خباب رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عنهم أجمعين يقرؤ عليهم القرآن من صحفة معه لم يفاجأ الجميع بداخل هذه الدار إلا وبالباب يقرأ قالوا من قال ابن الخطاب ابن الخطاب عند ذلك اضطرب من بداخل الدار فاختبأ خباب وقام سعيد بن زيد ليفتح الباب وقامت فاطمة لتخبئ الصحيفة تحت فخدها فتح سعيد الباب ودخل عمر وقال لسعيد وفاطمة ما هذه الهينمة التي أسمع عندكم قالوا ما عدا حديث نتحدث به بيننا فقال عمر لعلكما قد صباتما فقال سعيد بن زيد يريد أن ينصح عمر يريد أن يستغل الفرصة يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير ما أنت عليه عند ذلك غضب عمر وقام مباشرة وأمسك بلحية سعيد وأمسك بثيابه على لحظات وإذا بعمر الرجل القوي يمسك سعيد فيضعه أرضا ثم يبرك على صدره عند ذلك نظرت فاطمة فإذا بزوجها على الأرض ملقى وإذا بأخيها عمر فوق صدره فقامت مسرعة وأرادت تدفع عمر سعيد لكن عمر نظر إليها فلطمها لطمة على وجهها سال منها الدم عند ذلك نظرت إليه فاطمة وآلام اللطمة على وجهها تتجرعها والدم يسيل وقالت له يا عمر أتلطمني أتلطمني إذ أوحد الله وحده قال عمر نعم كحال كثير من الناس يعانج لو دعوته للاستقامة عاند ويكابر قال نعم قالت عند ذلك يا عمر فإننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لقد أسلمنا رغم أنفك يا عمر ففعل ما بدلك عند ذلك Átter هذا الكلام في نفس عمر فسكن ثم قال عمر لفاطمة ناوليني هذه الصحيفة التي معك فامتنعت فقال لها إن كلامك قد وقع في قلبي أيما موقع فناوليني الصحيفة. قالت له فاطمة بكل عزة إنك نجس فاذهب فاغتسل وتعالى أعطيك إياها الله أكبر يا أيها ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث اسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال ذهب عمر ليغتسل خرج خباب وقال لفاطمة تعطيه الصحيفة إنه نجس كيف تعطيه الصحيفة قالت يا خباب إني لأرجو الله أن يؤمن أخي وفعلا عاد عمر واختبأ خباب وأخذ عمر الصحيفة من يد فاطمة وبدأ يقرأ بعد أن اغتسل بدأ يقرأ فإذا في الصحيفة بسم الله الرحمن الرحيم فتعجب عمر من هذه الأسماء وفي رواية أن عمر رمى الصحيفة من يده لما قرأ هذه الأسماء مهابة وإجلالا لهذه المعاني بسم الله الرحمن الرحيم معاشر الشباب هل تعرفون ماذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم واسع الرحمة في الدنيا وفي الآخرة الذي رحم كل الكائنات الكافر مرحوم برحمته والمؤمن مرحوم برحمته قبل سنوات أيها الأحبة كنت في الحرم النبوي أيام الدراسة الجامعية قبل سنوات وكنت في الصف الأول بالحرم في, في فترة كان فيها الحجاج والمعتمرون والزوار قليل التردد على الحرم هي فترة الاختبارات ذهبت للحرم الساعة العاشرة والنصف جلست في الصف الأول بدأت أقرأ بعض الكتب كانت عندنا اختبارات فجأة أيها الأحبة وإذ بذلك الشاب ربما يبلغ من العمر السابعة والعشرين أو الثامنة والعشرين من عمره يدخل الحرم وبدأ يطوف على الناس كلما حدث إنسان طرده ثم جاء إلي وقال لي يا شيخ ممكن أسهلك سؤال قلت له تفضل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 قلت له الله شديد العقاب لكنه أيضا غفور رحيم فتأثر ذلك الشاب وقال لي يا شيخ يعني لو قمت وصليت وتبت إلى الله الله يقبل توبتي قلت نعم يقبل توبتك فقام ذلك الشاب أيها الأحبة ووقف وقف يصلي في وسط الحرم والناس ينظرون إليه بجواري قال الله أكبر وكبر وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه قال بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن, الرحيم الرحمن, الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خديه أيها الأحبة ثم قطع صلاته وجاء مسرع صوبي وجث على ركبتيه ووقف وجلس أمامي والدموع تسيل على خديه وهو يقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Költő: "Igen, Allah rahman Ráhman a Ráhím, de miért vágta le a salátát? Fennszerezték, és azt mondta: "De Allah nem engedheti el. De Allah nem engedheti el. Aztán költő: "Miért? قلت إذن فالصحابة قد كانوا كافرين منهم من يعبد الصنم والحجر والشجر إلا من رحم الله فلما أسلموا إذا بهم منهم المبشرون بالجنة يا أختم إلى الله أقبل إلى الله لماذا يقنط الشعاب من رحمة رب العالمين لماذا يسيء الظنب بالله رب العالمين أليس هو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد فلما سمع مني هذا الكلام رد علي ببؤس وقنوط فما زلت أمله وأرجيه برحمة رب العالمين حتى قام ليصلي بعد محاورة طويلة والله أيها الأحبة لقد قام يصلي كبر قرأ الفاتحة قرأ سورة من القرآن ثم ركع ثم رفع ثم سجد وفي السجود أيها الأحبة سمعناه وهو يبكي ويقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب اغفر لي يا رب ثم انفجر باكيا في سجوده ودموعه تبل الأرض وهو يقول يا رب ارحمني يا رب اغفر لي ثم انبطح على بطنه وجعل خده على الأرض وإن الدموع تجري وهو يصيح ثم وقف والله لقد وقف في وسط الحرم حتى أخذ الناس ينظرون إليه وجاء رجال الأمن وهو يصيح في وسط الحرم يا ناس أشهدوه أشهدوا إذا قامت القيامة وجيء بالجنة والنار وحاسب الله الخلائق أشهدوا يا ناس أني حاول تصلي ما أقدر تصلي يا ناس أشهدوا أمام الله وأخذ يبكي اجتمع العسكر وقالوا ما له فقلت للعسكر والشرطة شرطة الحرم قلت لهم هذا شاب أعرض عن الله وما زال في غفلة حتى ابتلاه الله بهذه الحالة النفسية هي قنط من رحمة رب العالمين معاشر الإخوة إن الله رحمن الرحيم قرأ عمر هذه الكلمات وألقى الصحيفة ثم أخذها ثم أكمل القراءة فإذا فيها صورة طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش السوى أكمل عمر الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري عند ذلك تأثر عمر وقال أين محمد صلى الله عليه وسلم فوجدوا من كلامه لين ورحمة وعلموا أن عمر قد تأثر من القرآن فخرج خباب وقال له يا عمر أبشر فإني أسأل الله أن تكون قد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فقال اللهم عز الإسلام بأحد العمرين يعني أبو جهل وعمر بن الخطاب عند ذلك دل عمر على مكان النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر سيفه وانطلق إلى دار الأرقم وقرع الباب نظر الصحابة فإذا عمر بن الخطاب عند الباب وهم يعرفون من هو عمر إنه الذي كان يؤذيهم ويقف لهم في طرقات مكة ليردهم عن دينهم اضطرب الصحابة لما رأوا عمر فقال لهم حمزة وقد كان أسلم قال ما لكم قالوا هذا عمر عند الباب متوشح سيفة فقال حمزة إن يرد الله به خير يسلم أدخلوه إن يريد الله به خيراً يسلم وإن يريد شراً قتله بسيفه الذي معه وكان حمزة أسد من أسد الله في الأرض فتح الباب لعمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الدار يوحي إليه فتح الباب دخل عمر وإذا بحمز بن عبد المطلب يمسك بعضد عمر من ناحية وصحابي آخر يمسك بعضد عمر من ناحية أخرى ويسوقان عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ساقوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي يوحى إليه انفتل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه لعمر وأخذ بتلابيب ثوبه وبحمائل سيفه وهزه هزة سقط منها عمر على ركبتيه على الأرض ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت بمنتهن يا عمر حتى ينزل الله بك مثل ما نزل بالوليد ابن المغيرة يعني من النكال والخزي ثم قال صلى الله عليه وسلم أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهد قلبه فقال عمر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر المسلمون تكبيرة واحدة سمعت في طرقات مكة أيها الأحبة هذا عمر الذي ذهب يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه حصلت له نقطة تحول فتحول عمر من ذلك العدو للإسلام إلى ذلك الصحابي الجليل ثاني الخلفاء وثاني المبشرين بالجنة الفاروق الذي تنزل القرآن على رأيه عمر بن الخطاب الذي اهتذ كسرى وقيصر من ذكر اسمه وجيء له بكنوز الأرض بين يديه ورفع لا إله إلا الله في أنحاء جزيرة العرب نعم أيها الأحبة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 للمحتاج يبر والديه يصل أرحامه يتصدق يعين يخدم مجتمعه إنها نقطة التحول التي تغير القلوب أيها الأحبة فإذا بهذا القلب الذي كان يشتكي أنه ما يستطيع أن يترك المعصية هو يعشق المردان ويعشق النساء ويعشق الغناء يقول ما أستطيع أن أغير حياتي إذا تحول وجاءته نقطة التحول انقلب ذلك الشاب وذلك العاصي إلى رجل تقي نقي ما يستطيع أن يسمع أغنية ولا أن ينظر إلى إمرأة ولا أن يفعل معصية إنها نقطة التحول التي تغير القلوب أيها الأحبة وأنا اليوم أريد أن أحدثكم عن هذه النقطة التي هي باختصار أظنكم عرفتموها إنها لحظة التوبة والأوبة إلى الله رب العالمين أريد أن أقص عليكم بعض قصص التائبين الذين تغيروا في شيء كبير من أمور حياتهم بل بعضهم قد غير حياته كلها لأنهم ما وجدوا السعادة إلا في طريق الخير ما وجدوا الراحة إلا في سلوك طريق المتقين بعضهم كان كافر فأسلم وبعضهم كان ضال فهده الله وجدوا مجالس الصالحين فرموا بأنفسهم في وسطها وجدوا أحبة يحبونهم في الله وجدوا الراحة والسعادة فتعالوا استمعوا إلى خبر أولئك الذين تحولت حياتهم فوجدوا اللذة والراحة إنها نقاط التحول نقطة التحول أيها الأحبة إنها نقطة تجعل الإنسان سعيد لا يغركم الذين يسيرون في الدنيا بأموالهم وجاههم وما يملكون من زخرف في الدنيا فاني والله إن العبد إذا ملك الدنيا ولم يملك الإيمان والله لن يعيش إلا في ضيق هذا أحد الشباب شاب بلغ من الشهرة مبلغا كان نجما في أحد الرقصات العالمية إنها رقصة الفنك وهي رقصة معروفة كان هذا الشاب ربما إذا سار في الطريق أغلق الطريق الجميع من حوله زملاء مشجعين نجومية زائفة تسجل له الأفلام وتحيا وتعمر كما يقالوا الليالي بوجود هذا الشاب آلاف الريالات في جيبه العديد من الأصحاب يحبونه بل يعشقونه بل تعلقت قلوبهم به السنين تمرت والسنين نجم من النجوم في سماء الفن بل اسمحوا لي إنها سماء العفن وليس الفن على مستوى الجزيرة والعالم العربي يتنافسون معه كان إذا لبس الفلينة ورأوها عليه بصل الشباب فلينة مثلها سبحان الله وفي يوم من الأيام يعود هذا الشاب بعد حفلة من الحفلات إلى بيته وكما يقول بلسانه كنت أعود إلى البيت طفشان زهقان قرفان الناس يظنون في سعادة ووالله ما هو في سعادة يقول أعود إلى البيت أبغى نام ما أبغى أحد يكلمني ولا أحد يناقشني هم يجثم على صدره وهكذا هم الذين لا يعرفون طريق الله الذين لم يعرفوا المسجد ولا المصحف ولا الكلمة الطيبة أحدهم إذا أوى إلى فراشه وتذكر الموت قام لماذا؟ لأنه ما يريد الموت يعرف أنه ما قدم لو ذهب أحده من البيت فقيل له يا فلان ترى أفوك مات غسلناك أفقنا ونبغاك الآن تجي وتنام بجواره إلى صلاة الفجر يقدر ينام يا شباب؟ هاي أخوان يقدر ينام؟ والله ما يقدر خائم من الموت مو مستعد مثل الطالب اللي في المدرسة الطالب المجتهد إذا دخل المدرس الفصل وقال أخرجوا ورقة وقلم الآن اختبار مفاجئ المجتهد يخرج ورقة وقلم مستعد والطالب البليد يحاج ويقول يا أستاذ أجل الاختبار واعد الاختبار وما أخبرتنا وما أنظرتنا عاد هذا الشاب إلى بيته في يوم من الأيام بضيقه وهمه وإذا بأحد الشباب الصالحين الأخيار يلتقي بهذا الشاب من جيرانه في الحي التقى بذلك الشاب سلم عليه ثم قال له يا فلان فإذا بهذا الشاب النجم الصاطع وهو كما يقول بلسانه يقول كنت ما أكره أحد كالمطاوع وإذا بهالمطوع جايني، يقول يا فلان قلت نعم ماذا تريد قال فتلا علي آية من القرآن وقال لي يا فلان يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا يا إخوان إلا, إلا, إلا ليعبدون يقول هذا الأخ فأكملتها قلت له إلا ليعبدون فقال لي لا إلا ليلعبون قلت له كيف يعبدون. قال لا لا ليلعبون يقول فشككت في نفسي لأني ما قرأت القرآن قط في حياتي فقلت له يا أخي أنا سمعت مطوع يقول له ليعبدون تضحك علي يقول ثم أخذته فدفعته وأردت ضربه لأنه جاء ينصحني سبحان الله يقول كان قلبي في يقول انصرف عني ذلك الشاب وذهبت إلى بيتي بعد أيام كنت متواعد مع مجموعة من الشباب من أجل إحياء ليلة من الليالي متى ميعد السهرة الساعة الواحدة ليلا وفي المساء كان أحد الشباب قد زارني يريد أن يتعلم مني بعض الحركات الجديدة في هذه الرقصة جلس ذلك الشاب معي شاب معنا فحال كثير من الشباب يظن أن السعادة في هذه الرقصات وفي تلك البنطلونات وبالتشبه بالكافرين يقول جاء لي يريد أن أعلمه هذا الشاب يقول كان وهو صغير في حلقات تحفيظ القرآن الكريم جلس معي لكن سبحان الله بعض الناس يدخل الحلقات يجتهد به أبوه لكنه لا يرغب بهذا الطريق فينكس على عقبيه ويذهب إلى طريق الغواية بعد أن طريق السعادة يقول جلس معي ذلك الشاب وبدأنا نقطع الوقت بكلمات وأحاديث وقصص وكان في الغرفة التي أنا فيها مصحف مصحف والدي فإذا بهذا الشاب يقول لي يا فلان ترى هذا القرآن فيه قصص فقلت له أقول لك هذا كلام الله تقول لي فيه قصص هذا كلام الله ما فيه قصص سبحان الله ما يدري أن القرآن فيه قصص وهو الآن يحفظ من القرآن طبعا فقال هذا كلام الله فقال لي بلى فيه قصص وفيه قصة يوسف وقصة وقصة فأخذت المصحف وقلت له يالله اقرأ لهذه القصص اللي في القرآن يقول فبدأ وفتح مصحف على سورة يوسف وبدأ يقرأ وكان صوته جميل وندي بدأ هذا الشاب يقرأ سورة يوسف وإذا بي لأول مرة أشعر براحة وسكينة وطمأنينة لدرجة أني نمت نمت وتركت ويقرأ القرآن انتهى الأخ من قراءة السورة وأنا نايم فأيقبني قال فلان فاستيقظت وإذا بدموعه بعينه حمراء يبدو أنه كان يبكي قال يا فلان أريد الطريق شوف لي الطريق قمت واتفضل وخرج اتصلت بالشباب متجون قالوا الحفلة تأجلت بكرة سبحان الله يقول فقلنا غدا غدا وفي اليوم التالي جلست انتظر الشباب من أجل الحفلة الساعة وحدة وجاء الشاب نفس الذي كان معي وجلس معي فقلت له يلا اقرأ لي شيء من القرآن طبعا يا أخوان ما يستشعرون قال لنا أقرأ لك فقلت له عندي حركات جديدة ما أعلمك حتى تقرأ فقال طيب نقرأ سبحان الله بعض الناس يقرأ القرآن يبغى الأجر وبعض الناس يقرأ القرآن عشان ايش تعلم حركات يقول فبدأ يقرأ القرآن فلما بدأ يقرأ القرآن نمت مرة ثانية سكينة فنمت واستيقظت بكلامه ونظرت عيونه حمراء قال لي شوف الطريق تتوكل على الله سبحان الله يتكرر الموقف أكتصد بالشباب مثل حفظة قالوا تأجلت سبحان الله وفي اليوم الثالث جاء الشاب قلت له اقرأ قال ما اقرأ قلت الا اقرأ قال ما اقرأ فما زلت به حتى قال اقرأ بس بشرط ما اتنام فقلت طيب ما انام وبقيت اسمع سورة يوسف حتى انتهت السورة وبدأت اشعر اني قد دخلت في عالم اخر انتهى الاخ من القراءة جاء الشباب ذهبت معهم للحفلة يقول لكني ذهبت وأنا أشعر بشعور غريب آخر ذلك الشاب الذي قابلني وأعطاني الآية كان قد قابلني بعدها وأعطاني شريط ففي اليوم الرابع أخذت الشريط الذي أعطاني إياه ذلك الشاب ووضعته في المسجل واستمعت فإذا به شريط يتكلم عن الآخرة وكيف أن الإنسان سيخرج من هذه الدنيا ويدخل القبر وأين دار الإنسان غدا؟ يقول فتأثرت وخرجت العصر إلى الحي فإذا بذلك الشاب الذي أعطاني الشريط معه مجموعة من الشباب كما يقولون المطابعة وراكبين سيارة وقالوا يا فلان يلا معنا وأنا ما أكره إلا المطابعة لكن لما رأيتهم يقولون معنا قلت لهم إلهين قالوا عندنا طلعة وعندنا كرة وفل شيء يعجبك مرة فقلت بس أغير الترينج وجي وذهبت غيرت وأطلع مع المطابعة صلعت معهم وإذا بلعب و نشاط. <سؤال> بعض الناس يظن أنه إذا تدين سيصبح خلاص ما يكلم أحد. كل شيء حرام عنده. وممنوع الضحك. وممنوع الابتسامة. وممنوع الأكل. وممنوع الشراب. صوم النهار وقوم الليل وإياك أن تكلم أحد وأبكي طوالي. هذا تصورهم. ذلك يريد أن يخوفك في الدنيا ترتح في الآخرة لكن ليست هذه حياتهم كلها يقول ذهبت أنا أضر والله هذا المطاوع عفلة من مثلهم؟ يقول ثم بعد ذلك في المجلس ذكر الله وكلمات طيبة ثم جلسوا معي وقالوا يا قنان لماذا لا تتوب؟ وبدوا ينصحونني يقول سبحان الله نصحوني فتأثرت بكلامهم ووعدتهم أن أتوب إلى الله لكني قلت في نفسي بس أروح آخر ليلة آخر إيش, آخر إيش؟ ليلة. ليلة أبا شارك في آخر رقصة يقول وجاءني الشباب لنذهب تلك الليلة لنحييها في غفلة يقول عند ذلك لما قالوا لما ذهبت مع الشباب لنسهر تلك السهرة قلت الشباب ترى اليوم آخر مرة اعتزل قالوا لا اعتزل مو معقول قلت للا اعتزل يقول وذهبنا وفي السيارة مشغلين لغاني وأنا الشاب يضحكوا أما أنا كان أفكر في صور القرآن التي سمعتها في كلام الشباب في وضعي إلى أين طريقي سبحان الله وصلنا إلى تلك الحفلة وبدأ الرقص بدأت معهم وفي وسط الرقص هربت عليهم نظروا أين فلان فإذا به غير موجود لقد عدت إلى الله في الطريق أخذت ورقة كان فيها أذكار وأنا أنظر إليها وأنظر أنني سأترك الشهرة سأترك المجد سأترك ما كنت فيه أموال وثراء وشباب وبنات وشهرة وعالم يطمح فيه أي شاب لكني تركتها لله رب العالمين يقول وأنا اليوم في سعاده ما يعلم بها إلا الله رب العالمين إنه شاب ربما أن كثير من الشباب الذين يعرفون تلك الرقصات ويعرفون هذا يعرفونه هو اسم مدوي لأخفيكم لا كنت معه في هذا المخيم قبل أيام ويأتي الشباب من المدينة فلما رأوه معي قالوا أنت فلان معدي قال نعم معدي تعرفوني قالوا ما يعرفك والأخ هو الآن معنا وأتمنى منها أن يخرج الآن ليرسل لكم رسالة بنفسه الأخ معدي موجود معنا وسيتحدث الآن يتحدث للشباب إنسان جرب الواقع أخي في الله لا تظن أن الشهرة وحدها تأتي بالسعادة أو تأتي بالراحة إذا كانت خاليا من ذكر الله ولتكن سعادتك أن تشتهر عند رب العالمين فتذكر في الملأ الأعلى وها هو معكم يرسل لكم كلمات بلسان حاله وأعلم أن بعض الشباب ربما يعرفه وأسأل الله أن يسعدهم ويا من الشيخ ما شاء الله ركز كل شيء ولكن نعلق على القصة نعلق على كلام ونعلق على السعادة اللي أنا فيها مرتاح راح الحمد لله الحمد لله أتفق من الله سبحانه وتعالى ولا كثير من الشباب لين الآن لين الآن يعني يعرفوا معدي ولن الآن يعني معدي تاب ولكن ما زال مصريين على هذا الشيء مادامت إنه هو الأساس بطل الأشياء هذا ليش التمصير الحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعني معدي الذي كان وكان يعني سبحان الله يتغير كذا كثيرين مو مصدقين لين الآن مو مصدقين لين الآن مو مصدقين إنه معدي تائب لله مو أنا بشر زيك ليش نتف؟ لأن سمعت من تاب وآمن وعمل صالح فولائك بدد الله سياتم لحسنات. وغير كذا إن الله يحب التوابين يحب الطهرين. يعني الله يحب ال... يحب التوابين عشان كذا تزنة وغير كذا أنا ما أعرف ما أعرف أمور دين. الصلاة ما أعرف. والله يا شباب الصلاة ما أعرف. وأنا ماوقفت أنا لأ لأكلمكم إن شاء الله على الشيء اللي أنا فيه. من راحة ولو إن الساعات نزاق لا ضوكم والسعادة اللي أنا فيها. وكمان مو أنا الحادي عن نتائج تعب لا كثير من زملائي تاب. والله كثير الحمد لله على خفض من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ثبات وأنص الله يهديكم إن شاء الله وتبعة عليكم إن شاء الله. الله. ولكن أنا ما أعرف أتكلم. الشخص راتع النبي الله يفرق إن شاء الله. ذكر كل شيء. وأنا صرت عليه إن أنا أتكلم إن شاء الله حتى وراء الشباب زملائي واحد من زملائي أبدى توبة تزدم في شهرين. سمع انتزمت نفسه يقابلني وسبحان الله مروحنا دوام في مشغل غربي وحالته مرة كانت سيئة فوق الكبري سوى هذا استحداث كله خشد عليه على حلقه وجاء ناس من وهو كان مشغل الغربي الصوت طاله شوف كم مات عشان كده أنا جا أكلم الشباب زملائي وغير زملائي والناس اللي يحبوني في الله وأخوان حتى الواحد يعمل شيء لدينه ويعمل شيء للقبر حقه لأن الواحد ما يعرف متى يموت الواحد يتمنى يموت هو ساجد ولا يموت هو بحالة السيارة كل واحد يموت هو ساجد يتمنى. طيب لأسباب اللي تموتك وانت ساجد تموتك ساجد كل واحد يتمنى كل واحد مو يعني مسيّر منست مخيّر رغم انك مخير. مخير من الجانب هذا انك انت تعود نفسك على ذكر الله حتى جاناته وعلى سكاة الموت لكل واحد أكثر الشباب لحيانا لما رحم ربي وقت الموت سكاة الموت اللي يقول فسقر واللي يقول لي إدر الموال يعني هذا فنية كلام ولكن لو كان سارك متعول في الدنيا قولوا ذكر بالله سبحان الله تلاقوا أخر كلام إن شاء الله بدني واحد أحد إن شاء الله فأنا ما يتبلغكم من هذا الموضوع إلا أنا فيه وصلاني ووفقني إن شاء الله قولوا أمين أشباب غير كذا أكثر الشباب اللي يسمعوا إيش في من لذات ومن شهوات ومثقرات ويسافروا يجهزوا ويسافروا ويسمعوا على الحبشة ويسافروا ويسمعوا على الموليزيا. أكثر البنات ووحل البنات ويسافروا إحنا سمعنا على الجنة وما فيها من حور ونهر من خمر ونهر من عصر وما سافرنا ولا سوينا استعداد ولا عدينا شيء الواحد ماشي في الدنيا وكل ما يكلم واحد من الشباب أقول له متى يقول له ميتا يقول لي إنك لا تهدم من أحببت لكن الله من أشاء صحيح بس الله في حديث القدسية قال يا عبادي كلكم بال إلا من هديتوا فاستهدوني أهديكم يعني أطلب مني أعطيك ليش انت لمطير نفسك يعني الواحد يعني كل يوم معصى معصى كل واحد يجاوب نفسه من الصباح للهن كم معصية عسى الله يجاوب نفسه ولكن لو يوم يعني تكون بدون معصية تكون إنسان طائع على الله سبحانه وتعالى ايج راح تكون راح تكون مرتاح مرة أبوك لقي مصور أهلك، أخوانك، صحابك وليل كده الله يفعل صوبة العقل سبحان الله وأنا أسأل الله أن يغفر لكم ويغفر لي إن شاء الله بإذن الله فلتكن بطل ولتكن رجل ولتستمع بأذنك فإن هذا الرجل الذي جاء ينصحك ما أراد بك إلا الهداية حيانا بعض الشباب قد يرفض النصيحة ولا يريد أن يستمر ولا يريد أحد أن ينصحه وسبحان الله أحد الشباب يقول لي كنت في أحده المعارض هذا الشاب يا إخوان يشتغل في جمعية خيرية معه صندوق يسوق صندوق لمنتجات هذه الجمعية يقول كنت في أحد المعارض الكبيرة وأثناء ما بدأ الناس يدخلون المعرض ويخرجون كان معرض ضخم كبير دولي وإذا بامرأة تأتيني مع بنتها يقول كانت هذه المرأة متبرجة أي ما تبرج وهذه رسالة للأخوات. Volt ez a nő mérges, anyja hátulról húzza a haját, teljesen és szép, amikor láttam, megváltozott a szemem, és én meghatározottan érintett ez a kép, ez a szobában. És يقول لكن لما جاءت إلي والأخ بسيط جدا وهذه رسالة لكل إنسان أن يجتهد ويدعو إلى الله عز وجل هذا الأخ بسيط جدا يقول لكن لما رأيته كان معي شريط أخذت هذا الشريط وكان شريط للشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله عندما ينتحر العفا يقول أعطيته هذه المرأة قالت ماذا عندكم قلت عندنا كذا وكذا وهذه هدية لك يقول أخذت الشريط ونظرت ينتحر العفاف الله ينحركه من يا طاعته لا حول ولا قوة إلا بالله وتأخذ الشريط وترمي به في وجهه يقول أنا أصبحت في موقف إيش؟ محرج يقول ابنتها استحت وخجلت من موقف أمها وعلى فسقها وتبرجها إلا أنها أخذت الشريط وسبحان الله هذا الخير الذي في الشباب نريده نريد أن نستمره، هذه فيها خير. يكفي أنه استحدث من موقف أمها واخذت الشريط يقول أخذ الشريط وذهبوا، وأنا في موقف محرج ما يعلم به إلا الله. بعد خمسة أيام أسبوع ما زال المعرض مستمر، جاءني امرأتين أوكرائن، لكن هذا هاتين المرأتين متحجبات حجاب كامل، وقفنا أمامي وقالت لي واحدة من المرأتين. "Ana, abhat angk min szabó." "Kutóshbe, a tibhat agni, ana?" "Gallat, nagy, mana abhat angk min szabó." "Kutóshbe, tibhat agni, ana?" "Gallat, nagy, mana abhat angk min szabó." "Kutóshbe, hát, tibhat agni, ana?" "Gallat, nagy, mana لأني وكيلة في أحد المدارس وقد قمت بتشغيل الشريط في الفسحة للطالبات فتابت خمسين فتاة الله أكبر الخير يا أخوان موجود نقاط التحول ما زال الناس يبحثون عن الطاعة وعن الراحة وعن الهداية والله الأمة تقبل وتعود إلى الله فيا أيها الشاب ويا أيها الفتاة عودوا إلى الله إنها نقطة التحول ولحظة التغير أيها الأحبة كم نحن بحاجة أن نعتز بديننا لماذا بعض الشباب وهؤلاء إخوانكم أخبروكم أن والله ما في الرقصات الغربية ولا الغناء الغربي خير لماذا بعض الشباب تجدوا عند الإشارة فاكر مسجر على أغاني غربية وهز راسه حسنا بنفسه عارف إنجليزي وهو راسه في المواد اللغة الإنجليزية وهز أيها الأحبة نحن بحاجة أن نبحث عن هذه النقطة أما القصة قبل الأخيرة التي يوردها بين يديكم معاشر الشباب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 ما جرب في يوم من الأيام أن يسلك هذا الطريق طريق النقاء طريق الراحة طريق السعادة طريق تطمئن به القلوب والله يا إخوان أني قبل لحظات قبل أن أدخل هذا المخيم للمحاضرة التقيت بشاب عمره في سنة وأنا أطلب منكم أن تدعو لوالده يقول يا شيخ والدي وعمي وخالي متعاطيم مخدرات وأنا أعيش فيهم أمي تبكي بالليل والنهار يحمل السكين أحيانا يريد أن يقتمنا والله وصلني إلى باب المخيم وعال يقول ما أستطيع أتأخر وأنا أسأل الله العلي العظيم أن يهدي والده وخاله وعمه وأن يسعد هذه العائلة ويهدي كل ضال والله يقول والدي أتهو إمام المسجد ينصحه لكن والدي يقول يا شيخي يبغى يموت يقول يبغى يموت نكلمه التوبة يقول لا أنا أبغى أموت أبغى أتعاط حتى أموت سبحان الله يقول يا شيخ ما دري ليش أبوه يبغي موت قطره بسيطة أبوك يبغى يموت لأنه شعر بالضيق ما وجد السعادة عايش في مخدرات وفي ضياع وفي ضلال أي سعادة يجدها يتمنى الموت وما دري المسكين أن الموت أشد لأنه ما قدم شيء بأني أدي رب العالمين هذا الشاب في يوم من الأيام مع الشباب يذهب ويأتي تعلم من الشباب التدخين والتدخين أيها الأحبة بداية المخدرات وأنتم ربما زرتم كسم التدخين هنا في هذا المخيم الملتقى المبارك ورأيت برئة المدخن والقطران وكيف آثار التدخين يقول تعلمت التدخين في يوم من الأيام والدي أحسني ودخن أدخن جاء عندي قال لي عبد الله تدخن يا عبد الله تدخن قلت له لا ما أدخن قال لا تدخن قلت والله ما أدخن, والله ما أدخن طبعا الشباب إيش والله هذه عنده ميش طوالي أيمان والله ما أدخن فقال لي والدي الله يقتم رقبتك إذا كنت كذا كلمة دعوة من الوالد يا أخوان هو ما كان عقل والده لكنها لحظات ربما يغفر فيها الشاب عن دعوة الوالد دعا والده عليه فكانت له حادثة طبعا هو الآن أمامكم يدخل من الباب عبد الله وسيقف معنا في حوار. جاء عبد الله اليوم لنسمع إلى قصته وترو نقطة تحول أخرى في حياته. طبعا حبة اليوم جئنا بنماذج لنرسلها حضارات للشباب. أناس وجدوا الشهرة والمال فما وجدوا السعادة، وأناس وجدوا العافية فما وجدوا السعادة. طبعا هذا عبد الله هي كلمة خرجت من والده. الله يقطع رقبتك إذا كنت كذاب. ومرت الليالي والأيام كان عبد الله متوعد مع الشباب. هابقى من المدرسة عبد الله؟ ها؟ هابقى من المدرسة. هابقين الشباب من المدرسة. فالرائحين الرائحين الكباين انطلقوا بدأوا نزلوا يسبحون في البحر الماء مالح أرادوا أن يسبحوا في المسبح. ذهبوا للمسبح المسبح مغلق. ولأمر يريده الله اقترا عبد الله هنياته بصندوق فيقبضه. إلى داخل المسبح. قفزوا من فوق الباب ودخلوا للمسبح. كان عبد الله في صحة وعافية أيها الأحبة لدرجة أنه كان يتحدى الشباب دائما من أطول نفس تحت الماء. بدأ عبد الله مع زملائه في المسبح يسبحون ويلعبون. قفز عبد الله من مكان مرتفع يقفز إلى الماء. كان المسبح مترين عبد الله كان طوله متر واثنين وثمانين سنتي لما قفز عبد الله ونزل في الماء يرتقم رأسه في أسفل المسبح وتنكسر راقبة كسرت الراقبة أراد أن يحرك يديه ما تتحرك اليدين أراد أن يحرك قدمه معا تتحرك القدمين أحد الشباب بجواره ما بينه وبينه إلا شبر ما استفع أن يمسك به. أراد يتنفس تدفق الدم من فمه وبقي عبد الله في أسفل المسبح الشباب فوق يكلمون أخوها الذي جاء معه بعد إصرار يقول يا فلان عبد الله تأخر تحت الماء يقول اتركوه هو دائما يحب يتحدى يسوي نفسه أطول نفس سبحان الله لأمر يريده الله وجلس عبد الله تحت الماء ما يقارب ست دقائق عبد الله حوالي ست دقائق تخيلوا إنسان ينقطع عنه لكسجين ست دقائق أقل شيء جلطة كاملة يدخل فيها في بموتة دماغية هناك تحت الماء عرض أمام عبد الله شريط حياته كامل كانه فيلم فيديو يُعرض نعم أيها الأحبة نعم أحبتي إذا جاءت الإنسان سكرات الموت وقد يمر بالإنسان مواقف تذكره بالموت فإنه عند سكرات الموت سيتذكر يتذكر الله وهو غفلة وإعراضه ويعلم أن الدنيا ما تساوي شيء في تلك اللحظات مر أمامه فيلم فيديو حياته ماذا كان يفعل وماذا كان يصنع ثم إذا بصورة والده أمامه وهو يقول الله يكتم رقبتك إذا كنت كذام دعوة الوالد يا أخوان الله الله أن تتعرضوا لدعوة الوالدين دعوته بالخير تنفع ودعوته تصيب إذا دعا عليك بشر لكنها ربما كانت كفارة لأخونا عبد الله ونسأل الله أن يغفر له ولوالديه أجمعين بدا يتأمى حياته أمامه صورة والده وقبل أن يغمى على عبد الله رأى عبد الله منظر منظر من يا أخوان منظر إمراها عجوز كانت هي آخر صورة يراها عبد الله هذه المرأة عمل سر كان بين عبد الله وبين ربه ما يريد أحد أن يطلع عليه لكن هو يذكره لنا من أجل العظة كانت هذه المرأة امرأة مسكينة تشهت سائلة كان يعطيها الريال والريالين والمبلغ فتذهب وترفع كفها إلى السماء وتسأل الله أن يحفظ عبد الله سبحان الله صنايع المعروف تقي مصارع السوء كما قال قال صلى الله عليه وسلم أخي, أخي أخي أخي الشاب والله لو كان عندك من التقصير ما كان لا تبخل عن الخير لو كنت مقصر لو كنت متعاطي لو كنت عاق لو كنت ما تصلي إلا بعض الأحيان لو كنت تشرب الخمر زاني لا تبخل عن الخير إذا سمعت مجلس ذكر أحضر إذا رأيت باب بر افعل قد يكون هذا سبب لنجاتك وكما في الصحيحين أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يحوم حول ركية يلهت يأكل الثرى من الضمة فأخرجت له موقها وملأته ماءا بعد أن نزحت له وسق ذلك الكلب فنظر الله لها فغفر لها وهي زانية يا شباب ورجل رجل سار في الطريق فرأى جذع شجرة قد اعترض طريق الناس فقال لا أرفعنا هذا الجذع لا يؤذي المسلمين فنظر الله إليه فغفر له فادخله الجنة فلا تبخل أن تشارك في أعمال الخير فما تدري من أين تأتيك رحمة رب العالمين رأى ذلك المنظر ثم دخل في غيبوبة بعد ست دقائق تقريبا نزل الشباب يتفقدون نزل أخوه وإذا بعبد الله في قاع المسبح الدم ينزف قصيرة رقبته حمل عبد الله وأخرج أخرجوه من المسبح وجهه هذا يا إخوان على ظهره وحمل عبد الله للمستشفى وتجرى له في المستشفى ستة عشر عملية جراحية يا شباب ستة عشر عملية جراحية وأصبح عبد الله يفقد الحركة ثم وضعوا لعبد الله بالمستشفى لي في رقبته لي من أجل الطعام لأن عبد الله ما يستطيع أن يتناول الغذاء طبعا أصبح لا يتكلم سنة كاملة من هذا الليل تخيلوا إنسان لا يتحرك ولا يتكلم إنما ينظر إلى الناس بعينيه ثم وضعوا له حديدة كالقوس على رأسه تدخل بمسمار في الجمجمة من اليمين وتدخل بمسمار آخر في الجمجمة من اليسار بالمفك وهو يتألم آلام شديدة ثم وضعوا ثقة العشرين أو ثلاثين كيلو على هذه الحديدة لتسحب رقبته التي تهشمت ولكم أن تتخيلوا الآلام التي كان يجدها في تلك اللحظات تذكر عبد الله موقف يرسله عضه لنا تذكر أنه كان في يوم من الأيام ربما وضع السماعة التي كالقوس فاستمع الأغاني الأغاني التي طرب له الشباب الأغاني التي أحبوها مزمار الشيطان رقية إبليس بريد الزنا الغناء الذي أمات القلوب سماع الغناء كان يجعل السماعة فيسمع وكأن الله الآن يقول له يا عبد الله هذه السماعة لكن يا عبد الله هذا عقاب الدنيا كيف عقاب الآخرة ألا نتعب معاشر الشباب الذين عوض القرآن الذي وجد به أخونا معدي سعادته عوضه بالغناء سأل الدموع وهو يجد الآلام أشهر وهذه على رأس ستة أشهر تقريبا في يوم الأيام جاءت الممرضة لتسحب اللي تخرجه وإذا بها تقطع أحد الأولدة في داخل جسد عبدالله وإذا بعبد الله يستفرق دم من أسفل دم ويشعرنا الدنيا حمراء ويجتمع الأطباء لقد أصيب بنزيف داخلي واجتمعوا ليقرروا له عملية نسبة نجاحها 5% بس وفوق ذلك يقررون أن هذه العملية لا يمكن إجراءها بالبنج لأنه لو أخذ جرعة بنج سيموت فيقوموا بإجراء عملية بدون بنج يا أخوان وضعوه بينهم وضع قطن على عينيه فتحوا بطن 32 غرزة يا شباب بغير بنش. اللحم يقطع والجلد يمزق، والدم ينزب شعرك أنه في فرامة يفرم لحمه يصيح لكن ما يستطيع يتحرك تخيل نفسك قشاب، الشاب إذا كنت بين يدي زبانية جهنم يضربونك ويصحبونك على وجهك إلى النار ولا تستطيع أن تتحرك مرت به لحظات وآلام أراد الله بها أن يكفر عنه سيئاته إن شاء الله فإن المؤمن في الدنيا يؤجر حتى على الشوك يشاكها كيف بالمصائب تنزل به فقد عبد الله أطرافه وفقد حركته لكن عبد الله بعد سنين قضاها في المستشفى خرج ليتعرف على رفقة صالحة غير الرفقة التي كانت معه وجد مع هذه الرفقة السعادة تحولت حياته وجد Sa'adha أيها الأحبّ ما وجدها وهو بقوته وهو بعافيته وها هو ذا عبد الله أتانا اليوم يشارك معنا في هذه المحاضرة ويرسل رسالة إليكم الشباب فلنستمع إلى عبد الله كما استمعنا بسم الله, الله. الحمد لله والسلام على رسول الله أخواني كنت أشياء غريبة. كنت في علم اليقين، ولكن تحولت إلى عين اليقين. كم سمعنا من الناس تابين؟ الناس تابوا كانوا في طريق غير الطريق الصحيح. منهم مادي، منهم ما سمعنا مثل أبو زقم ومثل يوسف الصالح. كل ما ولا مرروا. شريط حياة كان صعب جدا والآن ربنا أكرمهم إنهم التزموا وتغيرت حياتهم وصارت نقطة تحول في حياتهم فالآن صاروا من الدعاء إلى الله أنا يا أخواني ما تغير حياتي إلا بعد ما أكلت على راسي. أنا خسرت عافيتي الحمد لله أحمد الله ملايين المرات إني ما مامت هذه اللحظة في الكفاين وربي كتب لي عمر ثاني إن شاء الله العجلة صلح اللي فات أتمنى من الله أني أكون من الدعاء إلى الله أتمنى من الله أني أكون سبب الهداية الأمة صعبة ما يسع أقول لكم لماذا ما يسعب يبغى لها عزيمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى كلنا عارفين قصة سيدنا سليمان عليه السلام لما جاء للهدود قال له أحبت بما لم تحط بي. وجئتك من سبع بنبا يطين هدو الطير كان سبب هداية الدولة كاملة بإمكاني وبإمكان أي واحد لكم أنكم داعي إلى الله الحمد لله أخواني أنتم في أكبر نعمة لأنكم بعافيتكم وقسم بالله أقول لكم إن اليوم أنا ومعدي والشيخ علي إن حج لكم أو عليكم والقيس من دان نفسه وعمل لما بعد من نصيحتي أول للآباء يا إخواني لا تدعوها لأولاده هو أبوي لما دعو علي علي ما كان قصده غاني ذي كذا دعوة طلعت من زعل يمكن ساعة استجابة كانت الله استجابة على طول في ناس يعمدوا على عيالهم والعيال لا تجبروا أبائكم يدوها عليكم اتقوا الله في والديكم والله الله في عافيتكم اتقوا الله في العافية وقسم بالله على راحت منكم ما تلاقي أحد يحك لك وجهك لا يلا يا الله هذه الأمانة توجع قلبي والله تبكي قلبي من داخل وده الحين زادت أمنية بل هي يمكن هدف يمكن الأمانة ما تتحدق علمني أخواني كلكم كلكم بتصلوا أسأل الله ذلك أتبتوا على الصلاة كلكم يبديكم تسجدوا وقسم بالله على نفسي أصلوا لتسجده وإن شاء الله ما معدقوا مننا وفي كمان نفسي أي واحد فيكم يقدر يمسك القرآن يقدر يقرأ فيه أنا الآن تمر عليّ يا أخوان أشوف القرآن جنبي ما أقدر أموت وما أبغى أتعب أمي لأنه أنا وياها في البيت تعالي أمي أغلبي تعالي أفتحي للورقة فهذه نعمة أخوان الأرض يقوم منكم أسمعوها من مجرب مو من مجرب من فاقد أنا فقدت العافية ومو أي أحد يقدر يقوى عليها الله أنه يجيب لكم الجنان جالس في البيت 24 ساعة من 13 سنة على ظهري لكن أقسم بالله فيها سعادة ما عند أي واحد فيكم وأنا أتحداكم قولوا ما شاء الله الحمد لله الأمنية الثالثة يا أخواني تمر علينا أوقات مناسبات أعياد كلكم الواحد أول واحد أول ما يخش البيت ايش يسوي يسلم على أمه ويضمه اخواني انا محروم من النار الآن انتم فيها لا الضيئة الله الله فالديكم والله الله فعافيتكم والهدف الثالث اللي قلت لكم هي امني او إن يكون إن يكون إن يكون سبب إدانته الله سبحانه سبب إدانته. أهلك للوداع فودعوا وجرت عليك دموعهم غدرانا فخفي إلىها فإنهم من خافه سكن الجنا مجاورا للضوانا بطريقة ما التقيت بأحد الشباب في بأحد التسجيلات لما رأاني أخذ يقول لي يا شيخ أنا كنت شاب ما تركت معصية إلا فعلتها واسمعوا إلى هذه القصة العجيبة ما تركت معصية إلا فعلتها يوم من الأيام يا شيخ نمت ولما نمت رأيت رؤيا ماذا رأى ذلك الشاب يقول رأيت يا شيخ أني مت وأنهم أخذوني وكفنوني وأن لون الكفن الذي كنت ألبسه وأن لون الكفن الذي كنت ألبسه كان اللون الأسود ورأيت رجل واقف عند رأسي وإذا بذلك الرجل يقرأ آيات من القرآن ما هي تلك الآيات كان هذا الرجل واقف عند رأسي وأنا مكفا بالكفن الأسود ويقرأ قوله تعالى خدوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يقول فقمت مفجوع وأنا أبتئ وألنت التوبة إلى الله تدرون ماذا تذكر كان سبب دوبته أنه تذكر الموت تذكر أنه سيخرج من هذه الدنيا يوم يأتي رسول رب العالمين ملك الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات الموت يا شباب الذي يأتي فجأة يأتيك وانت تضحك وانت تلعب وانت نايم وانت صاحي عندما تشخص العينان وترتخي اليدان وتتصلب القدمان وتتوقف الأنفاس ويبكي الأب وتبكي الأم ويبكي الأصحاب وترتمي على الصدر البنت والولد يوم أن تبلغ التراقي وقيل مراه يوم أن ياتي رسول رب العالمين لينتزع روحه يوم أن تحمل على الأكتاف تغسل تكفن ثم يذهب بك إلى ذلك القبر بعد أن يصلى عليك تدخل تلك الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة حيث لا صديق ولا جليس ولا صاحب لا طعام لا شراب لا هوا لا كساء قيح صديد ضيق ظلمة تراب حر برد يوم أن يأتي منكر ونكير ملكان سودان أزرقان يجلسان ينتهيران العبد من ربك ما دينك من نبيك يا ليت شعري من الذي سيجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد ليتوسع قبره ويتوسع ويتوسع, ويتوسع, ويتوسع, ويتوسع, ويتوسع ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من ريحها وريحانها ويأتيه من وارث في قبره وياليت شعري من الذي سيتلاحم ويقولها ها لا أدري. لا أدري، فيقال لا دريت ولا, ولا تليت، ويضرب بمرزب من حديد لو ضرب بحجبا لكان رافا يصيح، يصيح صيح. صيحة، يسمعها صيح. صيح. صيح. خلق الله غير الجن والانجن، ويضيق القبر ويضيق. ويضيق، يضيق القبر، ويضيق، ويضيق،, ويضيق. ويضيق. ينضغط جسده، تقتل بضلاعه، يفتح له باب من النار زمهرير وحر. يأتي رجل مخيف إنه عمله القبيل تذكر أن هناك يوم آخر تذكر أن الله سيبعثه يوم تزلزل الأرض وتتشقق السماء يوم القيامة يا شباب يوم يا شباب مقداره خمسين ألف سنة أيها الشاب المغرور بالسنين من العمر إن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة قيام فلا جلوس ضمأ فلا ماء جيع فلا طعام قاموا حتى تكسرت الأصلاب ضمئوا حتى تقطعت الرقاب جاءوا حتى احترقت الأكبار غضب الجبار جثت الأمم على الركب أنبياء الله يقولون اللهم سلم سلم سألت العبرات نشرت الصحف أحصيت الأعمال عرضت جهنم وقف الملائكة صف يتكلمون سالت الدموع والدماء بك المذنبون جئ بمروج المخدرات جئ باللوطية جئ بالزناة جئ بالسرقة جئ بالمفرطين في الصلوات جئ بعقين الأباء والأمهات جئ بالمجرمين جئ بالظلمة جئ بالذين ما خاف الله السماء تبطرت من خوف ذلك اليوم حشر المجرمون زرقا يا الله ما أشد الكعوبات متل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأصبحت دوما على رأس العباد تمور وإذ الجنين بأمه متعلقا يخشى العذاب وقلبه مذهول هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الدنوب دهوره وتحت الجنة فسيق إليها المتقون أفواجا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. بيض الوجوه كالقمر ليلة البدر أزرة الجنة للمتقين ونظرت فإذا بالصالحين يساقون إلى الجنة وما أنت معهم نظرت الناس إلى الجنة وأنت ما معهم. دخلوا الجنة استظلوا بظلها أكلوا من ثمرها لبسوا من حريرها حلوا بأساورها سكنوا قصورها عانقوا حورها شربوا من ألبان عسلها وخمرها ولبنها ومائها اتكوا على أرائكها عاشوا فيها مخلدين منعمين. نظروا إلى وجه ربهم الكريم، فقال لهم ربهم سلوني عباده، فقالوا ربنا أَمَنَ سَلُوكَ أَمَّا بِيَتْوَجُوهَا نَبْعَ أَمَّا يَمْنَدْ كِتَامَنَا أَمَّا يَسْتَرْحِسَ أَنَا فَقَالَ الْكَرِيمُ سَلُونِ فَقَالُوا رَبَّنَا نَسْلُوكَ النَّظَرَ إلَى وَجْهِكَ فكشف الحجاب وانبتقت أنوار سبحات وجه ربنا فنظروا إلى الله نظروا إلى خالق الجمال ومبدع الأكواب نظروا إلى الله الذي عبدوه في الدنيا وما رأوه تابوا وما رأوه صابوا وما رأوه خافوا منه وما رأوه فأمنهم ثم نظرت وَإِذَا بِالْمُجْرِمِينَ يُسْحَبُونِ الْأَتْمَارِ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا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 يُسحبون على وجوههم اوثقوا بالحديث ألقوا بالنار في جهنم طعامهم نار شرابهم نار ثيابهم من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم صاحوا استذاتوا الأفاعي تلسعهم الصديد يخرج من دمورهم النار تأكل جلودهم وتشوي وجوههم الدماء والقيح والصديد والآلام والبكاء يستزيدون يبكون ما بكوا في الدنيا فسيبكون في جهنم يا ويلهم من الله يا ويلهم من الله يوم يوما يغضب الله لا ينفعهم ملك مقرب ولا شفيع يشطا يمكثون فيها أحقابا قال أنس بن الربيع من دخل في نار لا بد أن يمكث أقل شيء حقبا وإن الحقب قد بلغنا أنه ثمانين سنة وأن السنة ثلاثمائة وستين يوم وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تذكر هذا الشار قروجه من الدنيا فبكى وتاب أفلا نتوب كما تابوا أفلا نتحول كما تحولوا أفلا نبشر برحمة رب العالمين أحبتي توبوا إلى الله أحبتي استغفروا الله احبتي انيبوا الى الله واعلموا ان الله يغفر الذنوب اعلموا ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل اعلموا ان الله هو غافر الذنب وقابل التوب اعلموا ان الله يناديكم فما قال يا مذنبين ولا قال يا عاصين ولا قال يا فجره بل قال يا عبادي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 الرحيم قدم سبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبين السبي إمرأة فقدت ابنها في المعركة ولما قدم السبي المدينة قامت تلك المرأة مفجوعة تكلا تبحث يمينا وشمالا عن فلذة كبدها تقلب الوجوه تنظر في جميع تتقدم تتأخر وفجأة وبين الجمع تبصر صغيرها وفلدة كبدها أسرعت نحوه أخذته بيديها ضمته لصدرها سارت عبرتها احتضنته بحنانها والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الموقف وأصحابه ينظرون فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية بولدها إلى النار وهي تستطيع ألا تفعل ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، الله أكبر. ما وسعة رحمته ربنا لحظات وينتصف الليل. فينزل الجبار إلى السماء الدنيا ينزل ليخاطب المذنبين والمسيئين والمقصرين فيقول هل من سائر فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب هل من تائب هل من تائب فأتوب عليه فتوبوا إلى الله واستغفروا الله واطلبوا منه العفو والعافية يا من هفا. ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن تب من ويستجير المجرب حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الجود اوسع والمواهب اجزل اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا في عداد التائبين اللهم اقبلنا في عبادك التائبين اللهم اغفر الذنب والحوبة واقل العثرة اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم خص منه كان في الخلوات ما لا يعلمه إلا أنت يا رب الأرض والسماوات يا رب عبادك غيرنا كثيرون ولا رب لنا سواك فندعوه يا ربي ان طرتنا عن بابك فباب من نقرع وان صرفتنا عن جنابك فبمن نلجأ يا ربي نحن المذنبون فاقبر ذنوبنا نحن المقصرون فاستر عيوبنا يا الله يا غفور يا رحيم يا لطيفا بالعباد يا باصط اليدين بالرحمة يا باصط اليدين بالرحمة اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لمن حضر لقائنا ولمن سمع كلامنا ولمن أمن على دعائنا يا ربي أنت الجواد الكريم نسألك وأنت الرحمن الرحيم كما جمعتنا في هذه الدنيا أن تجمعنا يوم القيامة مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام يا الله يا الله بلغ الذنوبنا عنان السماء واستغفرناك فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقدين عن المدينين وارحم موتانا وموت المسلمين واشمرانا يا رب العالمين اللهم من تسبب في هذا اللقاء أو أعان عليه أو حضره أو سجله ونقله أو كان له سهم في هذا اليوم يا رب فاجعلها حجابا بينه وبين النار اللهم اجعلها حجابا بينه وبين النار اللهم اصلح له ذريته وفرج به همه ونفس به كربه واقض به حاجاته يا رب العالمين يا رب يا رب اشهدك يا الله اني احبها لا الحب لك اللهم اني اشهدك على حبه اللهم فاجعلنا بالدنيا وتحابين وتحت ظل عرشك متحابين وادخنا الجنة على سرور متقابلين شكر الله لكم أن صبرتم على حديثي لكنها حانت اللحظات الختامية في هذا اللقاء وما هي إلا ثوان ثوان ودنا وقت الانصراف وانتهاء الكلام فعل الله أن يقول قوم مقصورا لكم قوم مقصورا لكم ابو مذور الاثي كوفا انذر الجيران وتوبيغ الثال وجاءوا نحوه وبدا عريانا فغسلته ثم كسيته ودعوا لحمل سريرك تاك أهلك للوداعفا وادعوا وجرت عليك دموعهم قدرانا فخف الإله فإنه من خافه سكن الجينانا مجاورا رطانا جنات عدن لا يابيد ناعمها أبدا يخالط روحه ريحانا